الإفلام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين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 من الناس قالوا قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم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 الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا َّمَا عَلَيهِم قامُ وَلَْ شَاءأَلهَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْمععهِم وَأَبصَارِهِم إِ اللهَّه عَلَ كُلِّ شَي قَدير يا فَاعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ <تسوح> الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ وَأَن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 ما نزلنا على عبدنا فاتوا بسوره فاتوا بسوره من مثله ودعوا شهداؤكم ودعوا شهداؤكم من دون الله ان كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار فاتقوا النار فاتقوا النار, فاتقوا النار التي فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجرى من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. وأتوا بِهِ متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحني أن يضرب مثلاً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 كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم, فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم Summa يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء سبع سماوات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 فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَائِهَا أُولَئِكُمْ إن كُنْتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أسمائهم قال ألم أقول لكم قال ألم أقول لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ تَسْجُدُ لِآدَمَ فَسَجَدُوا إلَّا إبْلِيسَ إلَّا إبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ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 فأزل لهما الشيطان عنها، فأزل لهما الشيطان عنها، فأخرجهما مما كان فيه، وقل نهبط بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.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 فَإِنَّ مَا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ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 أنعمت عليكم وأوفوا, وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإيايا فارهبون وآمنوا بما أنظروا زلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا وَلَا تكونوا أول كَافِرٍ به ولا تشتروا وَلَا تشتروا بأيات ثمنا قليلا وإيا يفتقو ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وتكتموا الحق وانتم تعلمون واقيموا الصلاة واتوا الزكاة واركعوا مع الركعين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 ولا يقبل منها شفاعه ولا يؤخذ منها عدل ولا يؤخذ منها عدل ولا هم منصرون وإذ نجيناكم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 إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا فتوبوا إلى بارئكم فقُتلو أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم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 وَادُخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ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 ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك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 اِحبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمَنَ بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 قالوا أتتخذوناه جوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قال دع لنا ربك يبين لنا ماهي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 بطرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسق الحورث مسلمة مسلمة لا شيء فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون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 وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّكُمْ liyuhaajjukum bi'inda rabbikum afala ta'qilun aw la ya'lamun annallaha ya'lamu ma yusrrun wa ma yu'linun wa minhum umm ja لَا menik姐 mystämme sa を sämme profession Witulle aha stimulation srimisus Adn COVID-19 v indemn Olaenitys poln coatingsul يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون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 بلاء من كسب سيئته وأحقت به خطيئته فأولئك فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أولئك, أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِينَ إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا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 أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزيه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 ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده برسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيده بروح القدس أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى فنسكم بما لا تهوا انفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلظ بل لعنهم الله بكفرهم فقللا ما يؤمنون ولم ما جاءهم كتاب من اللهم صدق لما معهم وكانوا مِنْ من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بِئْسَ مَا اشْتَرَوا بِهِ اَنْفُسَهُمْ اَنْ يَكْفُرُوا اَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَنْ يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يشاء عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ قل فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَبِيَّ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَى بِالْبَيْنَاتِ ثُمَّ تَخَذَّتُمُ الْعِجْلَ مِن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 وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يُوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بمزحزحه مِنَ العذاب أن يعمر والله بصير بِمَا يعملون. قل من كَانَ عَدُوٌّ لِلجِبْرِيلِ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى للمؤمنين من كان wa لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا فاسقون او كلما عاهدوا عهدا نبذهم فريق منهم بل اكثرهم لا يؤمنون ولم ما جاءهم رسول من مصدق لما معهم نبذ فريق نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون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 وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله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 ولو انهم امنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير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 وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُرِدُّونَكُمْ مِنْ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 بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمر فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لو لا يكلمن الله أو تأتينا آية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 جئناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسال عن اصحاب الجحيم ولن ترضى عن الكهود ولن نصارى حتى تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى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 ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهم Pola in Nidjari Luka Linnasi Imama, Pola uamizuria ti, Pola laian aluah disvollimi.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 قال أَسْلَمْتُ لرب العالمين ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا أسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد قالوا قالوا نعبد إلىهك وإلى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 قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبَرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباق وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم La nufarriq بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإن وإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة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 إن الله بالناس رؤوف الرحيم قد نرأت قلب وجهك في السماء فلنولي أنك قبلة ترضعها فولي وجهك شطر المسجد الحرام.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 بعد ما مِنْ من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وَإِنَّ فَرِيقاً مِنْهُمْ لَا يَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَلِكُلِّ وِجَهَةٍ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ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 وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطَرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ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 كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويذكّيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون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 ولا نبلون نكون بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأمفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا قالوا ان لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه وأولئك هم المهتدون صفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا عليه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 من بعد ما بينناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللعينون الذين تابوا وأصلحوا وبيانوا فأولئك توب عليهم وأنت تواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا هم كفار عليهم lannatulla, الله mellaa, والناس tiuanna خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب homoulada, layuhoffe, fuan, homoulada, buala, homoulada,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 وَالْفُلْكُ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ من يحيي به الارض بعد موتها فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل داب وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات, لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ مِن دون الله ان تديهم كحب الله والذين امنوا اشد قوة لله جميعا وان الله شديد العذاب اذ تبر الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراوا العذاب وراوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب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 ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وَأَن تَقُولُ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ أَبَا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 وكم من فهم لا يعقلون يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله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 فَمَنِ اضطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ وَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكهم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 ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذو القربى واليتامى والمساكين والمساكين وبنال السَّبِيلِ والسائلين وفرن قاب وأقام الصلاة وأقام الصلاة وأت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابر في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 وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُم إِن كُنْتُم تَعْلَمُونَ شَهْرُ مَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيْنَةٌ مِنَ الْهُدَا وَالْفُرْقَانِ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 ولتكملوا العدة ولتكبروا الله ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا أسألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة فَلْيَسْتَجِبُوا لِي وَالْيُؤْمِنُوا بِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةُ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إلَى نِسَاءِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ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 وتدلوا بها الى الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاذم وانتم تعلمون يسالونك عن الاهل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 وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أَخْرَجُوكُمْ والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فان قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين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 وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أُحصِرتم فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِي وَلَا تَحْلِقُ رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدِي مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذَمْ مِنْ رَأْسِهِ فَفِدِيَ ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما من الهدي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 Allah شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفس ولا فسوق ولا جدال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 من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم نَاسِككُمْ فَالْكُرْ لله كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاق وَمِنْهُم atina, fidunia, hasana, oi filan, hero, ti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 وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إثْمَعَلَيْهِ لِمَنِ التَّقَى وَاتَّقُ اللَّهَ وَاعْلَمُ أَنَّكُمْ إلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَمِن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 ذات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين دخلوا في السلم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 فعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أي يأتيهم الله في ظل من الغمام والملائكة والملائكة وقضي الأمر Miksi Allah ei ole joutunut niin, että Israel ei ole saanut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 وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ Allaan يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ joka مَتَو واحده فبعث الله النبيين فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب بالحق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 بَعْدَمَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فيه مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي من يشاء إلى صراط مستقيم Aamha sibetum anta dhukulu aljannata wala maa yatikum mathalu alazin khalaumin qablikum maistat humu zilu waddauraa wazulzilu تا يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله, ألا إن نصر الله قريب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 والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل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 ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولا امة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا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 ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيط قل هو أذن النساء في المحيط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 Nisaa ukum, harusulakum, faatu, harusulakum, anna sijatum, ja paddimuli, anna fusikum, anna وَلَا lullahha, اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن lullahtaja, lullahtaja, lullahtaja, بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ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 وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَيْهَاكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ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 والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتىتموهن شيئا إلا إلا أي خاف ألا ما حدود الله فإن خفتم ألا يقي ما حدود الله فلا جناح عليهم في ما افتردت به تلك حدود الله فلا تعتدوها وَمَن يَتَعْدَحُ حدود الله فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ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 أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَأَبْلِغُوهُنَّ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُواً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 لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاؤر فلا جناح عليهما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 قُلِ <تقوا> اللهُ وَعْلَمُ أَنَّ اللهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا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 ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء او اكتمتم في أنفسكم عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لاَ تُوَعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاَّ أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا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 قا على المحسنين وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضه فنصف ما فرطتم إلا أي يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة نكاح.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 أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا فَقَالُوا لَكُمْ مُوتُ ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ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 Fihi sekima tum min Rabbkum wa تَرَكَ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 فشربوا منه إلا قليلا منهم فلمّا جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قَالَ kenen ymmärryksen on ollut? Kuka on ollut? Kuka on ollut? Kuka on والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقَدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُۥ مِمَّا يَشَآءُ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ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 مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهَ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ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 ولو شاء الله ما قتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا ايها الذين امنوا انفقوا من رزقناكم من قبل مِنْ قبل أي يأتي يوم من قبل أي يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاع والكافرون هم الظالمون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 فَمَن يَكْفُر بِالطَّاعُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَد إِسْتَمْسَكَ بِالْعُرُوَةِ الْوُثْقَى لَمْ فِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهُ وَلِيُ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ الظلمات الى النور والذين كفروا اولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات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 فَاتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا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 ثُ مَدُرُهُ النَّ يَتينَكَ سَعي وَلَم أََّ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 Allahu yuḍāful mīyāshā, Allahu asyūn ʿalīm, al-ladīn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 أن لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذكى الذي يفقه ما كالذي ينفق ما له رأى الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر.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 كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير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 ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولست باخذه الا الا ان تغمضوا فيه واعلموا ان الله غني حميد.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 أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعم ما هيه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 وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضرباً لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف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 الذين ينقون أموالهم بالليل والنهار سر وعلانية فلهم أجورهم فلهم أجورهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولاهم يحزنون الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا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 يَقُولُ اللَّهُ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تَّبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تظلمون ولا تظلمون وان كان ذو عسره فنظرة الى ميسره وان تصدق خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما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 أو لا يستطيع أن يملله وفليمل الوليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء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 ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدناء لا ترتابوا إلا, إلا أن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 kätib ولا شهيد وإن تفعلوا فإن هو فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن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 والمؤمنون كل آمَنَ بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير